بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت إذا السماء, فطرت. إذا السماء أفقت إذا السماء أفقت وإذا الكواكب تثرت وإذا الكواكب تثرت وإذا الكواكب تثرت وإذا الكواكب تثرت، وإذا الكواكب تثرت، وإذا البحار فجّرت، وإذا البحار فجّرت، وإذا البحار فجّرت، وإذا البحار فجّرت. وإذا البحر فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفسما قدمت، علمت نفسما قدمت، علمت نفسما قدمت، علمت نفسما قدمت، علمت نفسما قدمت، وأخرًا. واخرا واخرا واخرا واخرا علمت نفس ما قدمت واخرا علمت نفس ما قدمت واخرا علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها يا ايها الانسان يا ايها الانسان يا ايها الانسان يا ايها الانسان ما بربك الكريم معظرك بربك الكريم معظرك بربك الكريم معظرك بربك الكريم معظرك بربك الكريم يا أيها الإنسان مع بربك الكريم يا أيها الإنسان مع ضرك بربك الكريم يا أيها الإنسان مع ضرك بربك الكريم يا أيها الإنسان إنسان معظرك بربك الكريم يا أيها الإنسان معظرك بربك الكريم الذي خلق الذي خلق الذي خلق الذي خلق، الذي خلق، كف سواء كف عدلك، كف سواء كف عدلك، كف سواء كف عدلك، كف سواء كف عدلك، كف سواك فعدلك كف سواء كف كف سواء كف كف سواء كف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 الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي صورة في أي صورة في أي صورة, في أي صورة, في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك ما شاء ركبك ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء أركبك في أي صورة ما شاء أركبك في أي صورة ما في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين Kallā bal tukazzibūna bi-d-dīn Kallā bal tukazzibūna bi-d-dīn Kallā bal tukazzibūna bi وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, كراما كاتبين يَوْمَئِذٍ كَتَبِ ين يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, يعلمون ما تفعلون Ygglar vad du gör. Inna förvalt i någym. Inna förvalt i någym. Inna förvalt i In. Inna l-abrar l-fī nājīm Inna l-fujjār l-fī jahīm Inna l-fujjār وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَأْتِلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغضان och de har med sig några få. Och de har med sig några Och de har med Och بِالضَّالِّينَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا وما أذرك ما يوم الدين وما أذرك ما يوم الدين ثم ما أذرك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما توم وما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك يوم لا تملك يوم لا تملك يوم لا تملك يوم لا تملك Nafsurli nafsir, nafsurli nafsir, nafsurli nafsir, nafsurli nafsir, nafsurli nafsir. Şeyi öv, ve al-âmû. Şeyi öv, ve شيء او الامر شيء او الامر شيء او الامر يوما اذل لله يوما اذل لله يوما اذل لله, يوم إذن لله يوما إذن لله يوما إذن لله يوم لا تملك نفس لنفس شيء أو والأمر يوما لله Jomma, låt dem lika nödsurli nödsurli. Jomma, låt dem يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور معثرة علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فيه